بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُذَّمِّنِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَغْتِلًا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 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ أُل္لَٰئِكَ لَن يَنفَعَهُوا ذِكْرُكَ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيلًا فَكَيْفَ تَسْتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّدَأَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا